بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك الكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا فرغت فأصاب وإلى ربك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 قال حاتف لهم اجن ومغير من فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين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 الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يضغى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجَعَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى تلا لئن لم ينتهي لنس نفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدو ناديا سندعو الزبانية كلا لا تطعه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 بمن كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم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 لوص فم مطهر، فيها کتب قیم، و ما تفرقال لذین الكتاب، ایلا بعد أُمُرُ البَيِّنَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اولئك هم شر البرية این الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عن ربهم جنات عذن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقل قالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبرها بأن ربك أوحى لها. یومئذی يصدر الناس اشتاة لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مث